مؤسسة القرآن الوقفية تقدم سد الذرائع سد الذرائع من أصول الشرع سد الذرائع من أصول الشرع ولو لم يكن دليله لو لم يكن دليله في السمع ولو لم يكن دليله في السمع نعم لو لم يكن دليله في السمع إن الرسول قال لا تطروني خف الغلو المفسد الملعوني ولعنة الله على اليهود مقصوده حماية التوحيد فهجر أناسا قد شيدوا القبابة هي قد يا شيخ فهجر أناسا شيدوا القبابة فهجر أناسا شيدوا القبابة وطلبوا دخينها السوابا يأتونه داعين يا فلانا جئناك من بعد فنات بعد نفس الأولى هذه من بعد فلا تنسان يأتونه داعين يا فلانا جئناك من بعد فلا تمسانا وإن علىه الموج نادى سيده نادى سيده وإن علىه الموج نادى سيده ما عرف الإله حتى يعبده أمن يجيب دعوة المضطر ومن, ومن, ومن ينجي في ظلمات البحر كمل يا شيخ كمل أحسن تعال ما عندنا وقت الله يحفظك نعم أمن أم يجيب دعوة المصري أمن ي... أم يجيب دعوة المصري ومن ينجي في ظلمات البحر؟ ومن ينادي؟ ومن ينجي ومن ينجي في ظلمات, ظلمات البحر أنا عندي هكذا عندكم ايش في ظلمات ومن ينجي ظلمات البحر طيب نراجع على كل حال نعم سبحان ربي ما عرفتم قدره خلفتم احكامه وأمره جعلتم المخلوق جعلتم المخلوق هذا لعمر غاية الشقاق ظننتم بأن بأن بالإقرار صلح إسلام من الكفار ونطب بالشهادتين يكفي لو كان دا الشرك صراح صرف فالاولون بالدعاء. لو كان صراح صرف يعني صاحب شركيات صريحة. يعني يقول الشهادتين يكفي حتى لو فعل شفياك اعوذ بالله فالاولون نعم فالأولون بالمعاني أعرقوا لأنهم لو نطقوا من حرقوا لأنهم أهل اللسان العربي من أجله قد وعى قصد النبي قد فهموا قصد النبي من أجله قد فهموا قصد النبي وأنه يريد أن يفارقوا أوثانهم بعمل يطابق قالوا له لما أتاهم بالهدى أجعل الأرضاب ربا واحدا لو علم المقصود عمر المصطفى بأن يكفيه نطر لأنه يكفيه بانه يفي نضل الكفا وقالها يرضي بها المعظومه لما أتاه مشفقا منهموما وقال قلها إنما شفاعتي لتالك الاشراك بالشناعه فقده الجلسا يرسونه فقدموا الجلس يصون وذكروه الحجه الملعونه بفهمه المدلول يدري انه ان لم يفارق عندها ما ماتنه اختاره الاباء فاتلفه من دون صدق و يقين ينقضوا طيب فهنا الناظم رحمه الله يبين سبب وقوع الشر في العالم فيورد رحمه الله يعني حججا على هؤلاء ويقول لهم فليورد هؤلاء الناس الاستغاثة بالميت عن صفوه القرون يأتون لنا بالنص عن الصحابة والتابعين وتابعين وأبي حنيفة ومالك والن والشافعي وأحمد يأتون بنص عن هؤلاء إلي انهم أنهم قالوا الاستغاثة بالميت جائزة أو يأتون بخبر يعارض النصوص التي نهت عن ذلك أو يأتون بأشياء تعارض هذه النصوص ولو احتمالا, ولو احتمالا حتى نلجأ إلى الترجيح حتى في أدنى شيء يتنزل معهم النار رحمه الله يقول هؤلاء يعني سدوا طريق الشرك سد والدليل على ذلك أنهم رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وغيرهم ما فعلوا عند القبر إلا السلام ولا يقدر أحد أن يأتي بخبر يثبت فيه أن الصحابة أو التابعين أو الأئمة المزهين كبه حنيفة والثوري والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة أن هؤلاء استغافوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون يا لأننا لاننا قلنا لك ان عند التفصيل يبين الكذب اما الدعوه الاجماليه قد ياتي بها كل احد يستطيع ان ياتي بها ثم قال ان سلف انفسهم مختلفه رحمهم الله في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبر في استقباله وقت الدعاء انت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم اليس كذلك هذا مجمع عليه طيب نعى انسان في نفسه انه يدعو الله تبارك وتعالى يريد ان يدعو في بين القبر وبين الـ الـ الـ الـ ما بين قبري ومنبري او ما بين بيتي ومنبري يريد ان يدعو في هذا المكان جالس بين هذين المكان يريد ان يدعو الله تبارك وتعالى يقول الناظر رحمه الله ان جمهور اهل العلم على المنع من استقبال النبي صلى الله عليه وسلم وترك القبلة تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا منعه جمهور أهل العلم وحتى الذين جوزوا ذلك من اهل العلم انك تدعوه انك تدعو, تدعو الله تبارك وتعالى ولا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولم ليس هؤلاء الناس الذين ينشرون الشركيات الا وتوجه الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله الواقع انه ما يدعو الله اي شيخ لانه قد تربى منه صغير على دعاء اصحاب القبور فبيه يلفي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله هذا مستحيل لانه من تربه هو طفل قد ارضعوه على الشرك نسأل الله العافية فأفسدوا عليه مسكين دينه ثم إن الناظم رحمه الله بين أن النبي صلى الله عليه وسلم سدد ذراع المغضية إلى الشرك بأشياء كثيرة فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما إنما أنا عبد فقلوا عبد الله يا رسول لا تكثروا من المدح يعني ما أستبيد منها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا ما أستبيد منه لا تطروني تبارقون في الثناء علي وتروحون تكلمون على مبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كذا وأنه كذا كما يكلمون على الأولياء والصالحين أنهم كذا وأنهم كذا وعثوا لهم من شيء الصالحين. ما يعرفونه ما يعرفونه هو الصالحون ولا ذريتهم ما يعرفونه هذا عنه فقال هو النبي أن بيصاله سلم أيضا من حمايته لجنب التوحيد قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وقال كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى تخذوا قبر عميان مساجد وأيضا هؤلاء الناس الذين بنوا القباب على القبور وطلبوا منها الثواب وطلبوا منها الدواء أو الشفاء أو فك ما عندهم من الأمراض ونحو ذلك قال هذا أحجرهم اتركهم لا تستفيد من صحبتهم شيئا هؤلاء الناس الذين يأثونه داعين يا فلان يا فلان يا سيدي فلان أغفني يا سيدي فلان مريضي يا سيدي فلان افعل لي كذا ويقول رحمه الله ان هؤلاء الناس اذا جاءهم الموج فالمشركون كانوا احسن منهم المشركون اخبر الله عنهم اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون هؤلاء الناس لا حتى في الشدة يقول اندبيه ادعي الله عز... علي ولا ادعي الحسين او اشبه ذلك او البدوي او او نحو ذلك سواء كان من الصحابه او من اي حتى في وقت الشدة مع ذلك يدعون هؤلاء الناس يعني من الصالحين أو من الصحابة رضي الله تعالى عنه الله تبارك وتعالى لا يجيب دعوة المضطر إلا هو والله في صريح كتابه قال ان من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء في أحد آئلهم مع الله الله صريح القرآن قال لك هذا كيف تعقل ان الله عز وجل ما عرفت ان تقدر الله تبارك وتعالى ولا عرفت أحكامه ولا حكمه سبحانه وتعالى ثم قال هؤلاء الناس ظنوا انه بالاقرار خلاص انسان اقر بالتوحيد خلاص من اهل الجنه حتى الكافر لو اقر خلاص انت مقر الدين الاسلام دين الله تبارك وتعالى واراده منها خلاص هذا مسلم من قال لك هذا كلام صحيح لا حتى يشهد لا اله الا الله وياتي بلوازمها من الكفر بالطاغوت وترك ما كان يعبد من الشرك الذي كان يشرك به في حال جاهليه ويأتي بالفرائض هذا مساله هذا هو المسلم فقال ان الاولين من المشركين اعرف بالمعاني من هؤلاء يعني الذين استغاثوا باصحاب القبور ثم بين رحمه الله قال لو علم المصدود عم المصطفى بانه يكفيه نطق لاكتفى ثم قال ان ابا طالب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول فيه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك فيها عند الله ومع ذلك يقول عبد الله بن أبي أميه ويقول له جهل أترغب عن دين عبد المطلب فكان آخر كلمة قالها هو على دين عبد المطلب فهذا أوجد في نفسه الله الله ألم أنه يعني نصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ومع ذلك لم يدخل في دين الله ويعرف هو ان دين الله هو دين الحق غير من دين الجاهليه هذا الحقيقه يعني ضربه في الصليب ليه لان في جنه نار يشيخ النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشه المؤمنين عن ابن جدعان كان من اكرم الناس ومن اكثر الناس اغاثه للملهوف وقياما على الفقير والضعيف والمسكين واليتيم يحذب عليهم شيء عجيب تاريخ الحقيقه من الكرم والجود قال يا قالت يا رسول الله اين هو قال في النار قالت يا رسول الله لما؟ قال انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما لجاء الى الله عز وجل في توحيده وعدي بن حاتم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون حاتم الطائي شيء سيرته حتى ضرب به المثل قال يا رسول الله ان ابي وابي وابي عدد مناقبه فين هو اه جنام قال يا رسول الله ابي قال ان اباك طلب شيئا فاتركوه يعني اراد ان يذكره الناس بالكرم وبالجود بالفزعة والهمة والنخوة طلب شيء فايد لكن ما طلب الله شيء اللي ما يصبر على وجل ما له شيء يشيه صحيح ولا لا وقدمنا الى إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا نعم فصل في بيان فضل عندي هنا بيت يعني مزيد في المخطوط المصنف واخر بيت والصدق والإخلاص والمتابعة أركانها ثلاثة متتابعة. نعم. فصل فصل في بيان شف آسِب زمانِ وشف وكان شرك الأول نفِر والان والآن باعَ المغتَوِي وفضّاقا. المغتوى الشيطان يعني. نعم. اللهم قال جعل الولاء جو في اجعل الولاء جاء وقضوبهم في شدة الحوائج. الله قال اجعل الولاء جاء وقضوبهم في شدة الحوائج. اعمالكم قد ضعفت صفرتم وادعوهم في كل ما أردتم. فمتى لو أن الساعي في أنهم يصون الرداء ما أنكروا جميعهم أن يعبد. بلعكة. ما انكروا جميعهم ان يعبد او يعبد إلى يعني ان يعبد الله او يعبد النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى. أن جميعهم أن بل أنكروا من جهدهم ان يفردا. هنا المصنّع الناظم رحمه الله يشير إلى يعني غلو شرك الذين في زمانه شرك الآخرين كان أسوأ من شرك الأولين الأولين كما تعرفون حكى الله عنهم في القرآن أنهم إذا ركبوا البول دعوا الله مخلصين النذير فلما نجاهون بر إذا مشبه هؤلاء لا لا هذا حتى في السفينة وحتى في حال المرض وحال التعب والشدة. يا سيدي بولان يا سيدي فلان يا علي يا حسين ويستغيثون بي ولكن المساكين ما وجدوا شيئا فقال المصنف رحمه الله يعني هذا الشيطان ماذا فعل راحوا اعطاهم هذه الشبهه انكم اصلا انتم في عباده في دعاء هؤلاء فمن ها هنا تركوا دعاء الله تبارك وتعالى اذا قلتم هذا الله عز وجل اعطاها قلبه هل يدعي ويترك في وقت الشدة الله عز وجل ما ترك مكان لله عز وجل ما ترك يعني عفوا ما ترك لله عز وجل شيء يدعو به أعوذ بالله ما في قلب شيء لله هذا الإنسان الله عز وجل عطاه عقل لا هو عطاه عقل ولكن هو يظن هذا المسكين أن هذا الذي يفعله من التوحيد لهذا ما يمكن يرجع هذا هو السبب قال فامتثلوا أمر اللعين الساعي له ابليس لأنهم يعصون أمر الداري ثم قال إن هؤلاء المشركين جميعهم ما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأنبياء ولا على الصالحين أنكروا أن يعبد الله أكبرك قالوا اعفزنت لك دين كل النديسة ما أعرف في مشكلة عندك اعفزنت الله هم ما أنكروا ترى هذا شوف كيف نباهة الشيخ عنه بل أنكروا من جهلهم النفا الذي انكروا فعلا هو أن يفرض الله العبودية، هذه مشكلة عندهم. ليه؟ لأنها تستلزم ترك الأصنام، ولو تستلزم ترك القبور والاستغاثه في جل وعلا. هذه هي المشكلة عندهم. ولا لو قال انسان عنده انا أنا الله عز وجل وأصلي وأدعي الله عز وجل، لا يقول له شيء. لكن لما قالهم لا، هذا من الشرك، هذا صاحب القبر، دعاني اتركه أدع الله تبارك قال لا لا أنت تعال، تعال أنت أنت أنت ما تصرع أنت مجرم. يعني ها الآن إن الإنسان اللي يقول خم الله عزوجل الجوا إليه تقولون له هذا كلام والذي هو صاحب الشرك يعني تؤيدونه وتصبونه نعم الحسن الله عليكم قال رحمه الله فصروا في وجه بالطارب. الكفر الطاووت الكفر الطاووت فرض ذم في العواصف قابا إلى العالم وكفر. بآلة الكرسي من نهل الذي يكفي ويشي فاشغب الصاف العدي فكل ما جاوز فكل ما جاوز المشروع فكل ما قد جاوز المشروع فكل ما قد جاوز المشروع فإنه الطرور تقول من دوع ماذا أو طاعة أو حبا ثم المطاع في الضلال ربا هذا عدي قال لسنا نعبد قال النبي ليس هذا المصد نسلو عليه اتخذوا أحبارهم أربابهم مبين الأخبارهم لطاعة الأخبار الأحبار لطاعة الأحبار في التحليل كذاك في التحليل بالتضليل والحكم بالقانون أمر منكر لحبذ مامورهم والامر ما علم المسكين فين يدهن حين يدهن يدهن يعني يحابي في حكم بغير ما عند الله لا تجدوا، لا, لا, لا, لا تجدوا لا تقعدوا لا تركنوا يقول ديني نعم ما علم نبسين فينا يذكنوا لا تجدوا لا تقعدوا لا تركنوا يقول ديني لي وقل يا أيها تكفي ولكن هم جهلها قدهاهم جهلها نعم قد أنزلت للفض والمصادم لا ومصارمة ليس المصادم يعني من الصراب والقطر نعم بدون ذل الفرق والمقارنه فاستخدمت من الجمع يعني هنا ينبه الناظم رحمه الله الاشياء يعني لطيفه يقول والكفر بالطاغوت فرض لازم كما قال الله عز وجل في ايات كثيره يعني في العروه الوثقة فينا قال في ايه الكرسي يقصد ايه الكرسي التي تليها فمن يستمسك بالعروة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقة وآية النحل أي آية النحل ولقد بعدنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنب الطغوت طيب الطغوت ذكر في القرآن كثيرا فلما خفر المصنف أو الناظم هذه آتين آتين هاه طغوت ذكر في القرآن أكثر يمكن ست مرات أو شيء من هذا القبيل وسبب سبع مرات إنما لأن هذه الآية مباشرة بخلاف الايه الأخرى هذا اراد يعني يعني الناظم بذلك ثم ان الناظم رحمه الله بين ان الطاغوت هو ما تجاوز به الانسان او العبد الحد من مشبوع او مطاع او محبوب وهذا الله عز وجل قد سماه ربا كما في حديث عدي بن حاتم لما انزل الله تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال عدي بن حاتم يا رسول الله اننا لسنا نعبدهم احنا ما نعبد الطهان والرهبان ما نعبدهم قال اليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه قال نعم قال تلك إبادته الآن الإله فالأمر والنهي هذا أعظم يعني يعني تشريع سبحانه وتعالى الأمر والنهي فأنت إذا ما امتثلت هنا هناك أمتثلت غير هذا من الشرك جعلته ربا من دون الله شاء الله العافية ولهذا قال يعني بعدها والحكم بالقانون أمر منكر هذا كله من أفعال الله فلا أحد يجوز ان ينازع الله في تشريعه كان البيت في خط المصنف او خط الناظم قديما والحكم بالقانون كفر واضح يا خيبة الساعي لهم الحكم بالقانون كفر واضح يا خيبه الساعي لهم هذا كان يعني ثم إن الناظم كانه رحمه الله خشي ان يفهم من كلامه أن الحكم بغير ما انزل الله كفر مطلقا وهذا خلاف الصواب الذي عليه يعني الصحابه رضي الله تعالى من أن الحكم بغير ما انزل الله فيه تفصيل فقد يكون حكماً قد يكون حكم غير ما نزل الله كفراً مثل من اعتقد أن شريعة الله لا تحكم وأن الشريعة غيره أحسن من شريعة أو جحد ولو شيء قليل منها أو قال إن شعر الأنظمة هذه والقوانين الوضعية دي أحسن من حكم الله أو أنها تساوي حكم الله أو أنني أؤمن بشرع الله الزوجل كله ولا أقول شيء لكن القوانين دي ترى أنسب هذا الزمن هذا كله كفر، بإجماع السلام إنما الذي وقع فيه خلاف هو ما لو كان الإنسان يحكم شريعة الله عز وجل فإذا جاءت أمور وهذا قال الناظم هنا يعني ما علم المسكفين أن يذهن يعني يحابي ما علم هذه الآيات الثلاث اللي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولا كذلك في موضع الانعام اللي هو في قول الله عز وجل لا لا آية الانعام في قول الله عز وجل وقد نزل عليكم, أو وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم ايات الله يفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يفوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم هذه اللي لا تقعد ولا تركنوا موضع التي هي ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمستموا النار قال هذا مسكين ما علم بهذا فالشيخ رحمه الله كره أن يعني يفهم الإنسان إن الكفر المطلق من ذلك فقال هذا وقال لا حبذا يعني لا مرحبا لا بهذا الآمر ولا الذي أمره لا مرحبا بهم لأنهم يعني ثم قال يقول ديني لي آت قل يا أيها الكافرون السورة هذه أنزلها الله تبارك تعالى لماذا ها البراءة أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يقول لي بعض يقول اقراها عند النوم فإنها براءة من الشر هي براءة ولكن هؤلاء الناس ما خلوها براءة أي شيء خلوها ايش هشوف كيف فقد انزلت للفرق والمسارمة يعني القطع معهم لكم دينكم ولي دين أو وليديني على القراءة الثانية فاتخذ هؤلاء الناس للاجتماع للجمع الاجتماع معهم والمساواة صارت يعني أهلا وسهلا بكم ودينكم دين تمام ممتاز جيد جي، جي، تمام دينكم أحلى دين بدأوا يعني يعني يكون هذا كان الله تبارك وتعالى يعني يعني انزل هذه الصوره لاجل البراء هؤلاء الناس لعكسوها جعلوها المسالم نعم هذا اخر فصل يعني يقول الناظم رحمه الله نعم فصل ان الامر منام في والذي على فالأمر والأمر بالمعروف والتناهي هو ملة الخدير للتناهي إن الرسول قال فيما سنى مروا تناه أولي, أولى, أولى شكنا في الله به تنال ولاية الحبيب والآمان والبغض في إلازم التوحيد فقر فارغة أمة التنديل على الحق فهذا دعته واخبر على الجن فهذا وقته فعرف بان الدين في اهل الزمن عاد غليل صف نص مؤتمن يحق ان يفتيد من عليه كل امرئ منتسب اليه وخير ختم بالصلاه ترمدا على النبي العربي احمد على النبي العربي احمد والآل والصحب أنطار الهدى والآل والأصحاب والآل والأصحاب, والآل والأصحاب أنطار الهدى الباغلين الجبد في نكي ما غرد القمري على الراكي لا لا ما غرد القمري أعلى الراكي الوادي أو البئر أو الماء يسمونه العوام الجميري هذا هذا هو القمري شبيه الحمامه اللي لما يعرف القمري طير هذا نعم وما بكى عند الحطيم الباكي الحطيم هو ما هو هو الملتزم الذي بين الباب باب الكعبه هو بين الحجر الاسود لماذا سمي حطيما لان الناس يحطم بعضهم بعضا يتزاحمون ويقال لنا ان الحطيم هو الذي على ميزاب الكعبه والظاهر الله اعلم هو هذا المراد به لان ذا كان يسمى يعني تزاحم الناس عليه كان في الجاهليه كانوا حتى يعني يجعلون الجهه التي يعني وراءه لعجائز قريش يبعدون عن الحطيم هذا الذي كان في الجاهلية فالعجز يروح من الجهاز التي هي مقابل باب الكعبة من, من ورائها نعم أغرض الكبري على اللهك وما بكى عند الحطيم الباكي وما حدى العيس الجياد الحادي ميممت على مذاك الوادي حسنت. المصنف رحمه الله ختم بهذا الباب لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعه وشعيرة من الدين وهي الركن السادس كما جعلها جمع من أهل العلم لأن بكثرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اول ما يزول الشرك إذا وجد بدع تزول بالأمر المعروف عنه. إذا كان في فجور يزول بالأمر غيبة تزول نميمة تزول وهكذا وكلما كانت الأمة أكثر امرا من المعروف واكثر نهيا عن المنكر كانت خير الناس الذي كذلك قال الله تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس ماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا الخيريه مقترنه بهذه الشعيره ثم بين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوشكننا في حديث قال او لا يوشكننا الا بالمعروف وتنهون عن المنكر او لا يوشكن الله ان ينزل عليكم عاقب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ثم بين أن الحب في الله هذا من تمام التوحيد أن تحب في الله وتبغض في الله وتولي في الله وتعادي في الله كما ورد خبر في سنة بذو غيره في الحب في الله والبغض في الله. ولهذا قال فكره وفارق أمة التنديدي يعني أمة الشرك الذي جعله لله ندا. قال واعرف بأن الدين في أهل الزمن عاد غريبا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الغرباء ما هو؟ ها ها بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ليش يعود غريب لأن اهل الحق المتمسكين به تمسكا صريحا وقلة فكانوا كالغرباء في الناس ثم قال حق الإنسان ان يبكي بدل الدموع دم اللسان الذي يخاف الله تبارك وتعالى وينظر في توحيده وما وقع فيه بعض المسلمين من تبديل دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وحارب فيه حياته كلها شيء. حرب فيه ثم عداله يغير دين صلى الله عليه وسلم باسم النبي صلى الله عليه وسلم او باسم البيت يقول يحق للإنسان ان يعني يبكي دمه ثم ختم رحمه الله يعني قصيدته يعني بهذه الابيات هنا بس ابيات ذكرت في خط الشيخ رحمه الله تبع المنظومه لم تذكر هنا يعني عندكم وهي قليله سته ابيات يعني أو, أو, أو ثمانية قد قال رحمه الله قد جعلوا الحقوق لأمواتي وعدلوا عن كامل الصفات وهذه نظيرها تقدم قال هذا صنيع الأولين قبلهم وسائط يدعون استقلالهم يعني يدعونهم مستقلين عن الله تبارك وتعالى يدعونهم باستقلال ولم يفرق, ولم يفرق بينهم بل قتلوا لكفرهم وشرعوا حكم اعدل ثم قال رحمه الله يعني في آخر القصيدة لا تدعي محبة الرحمن يا من توالي او تولى امه كفران ثم قال فانقذ أنا اعرضوا عن دينهم صالوا على شرع الهدى من حينهم واعرضوا عن هذه المسائل فاعرف صواب القول بالدلائل وانسبه, أو وانسبه للرسول والكتاب ولا تقل هذا عن الوهابي دائما أنجل هذا قول الله تبارك وتعالى قال الرسول هذا قال به احمد ولا شافعي لا تقول قول الوهابي لانك اذا قلت قول الوهابي يردونه. هذا على سف يعني شيء مصيبه قال فينسبون الحق للبطلان بغضا لشخص ذلك الإنسان لأنهم شخنت قلوبهم بكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وافتروا عليه الكريب حتى جعلوا شيطان من الشياطين وبعض الناس قال إنه ادعى النبوة وأشياء من هذا الكريب يعني الذي الحمد لله في وسائل الاتصال يعني ظهرت الكتب وقرأها الناس وعرض الناس من هؤلاء اتبع السلف الصالح ثم قال رحمه الله قد ركبت أحوالهم هؤلاء الناس من باطل وتافه أو من خطن من ناقل أو خبر وعد في الموضوع أو ما حكي عن صالح مطيع يقول كل ما عندهم إذا أردت أن تجمعه سيدور في هذه الدائرة كل الباطل الذي عندهم يحتجون به يقول شف يقول ركبت أحوالهم كلها من كلام باطل لا أصل له في كتاب الله, الله أو سل الجزاء أو تافه من القصص والمخاريق التي يفعلون أو أخطأ فيه الناقل بدل ما يقول كذا قال كذا هذا يحصل تحريف الحديث عليه الصلاة يحصل او خبر ولكن هذا خبر عدة في الموضوع المكتوب علم الله او ما حكي عن صالح المتبوع واحد من الصالحين فعل هذا الفعل ولكنه زل هذه الزله معصوم هذا الصالح عن الخطأ ليس معصوما اسال الله تبارك وتعالى أن يغفر لمصلي في هذا الكتاب وان يرفع درجته في علمه وان يخلفه في عقبي في الغابرين وهذا الكتاب قد اجزت لكم فيه باسنادي إلى ناظمه رحمه الله نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يتولنا واياكم بما تولى عباده الصالحين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذرياتنا ولازواجنا وللمسلمين اجمعين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله الطيبين الظاهرين وعلى صحبه الغر الميامين